يا صاحب الجرح يا صاحب الجرح يلي جرحك بالقلب مدفون يا صاحب الجرح يلي جرحك بالقلب مدفون صديقة صديقك طبيبك والصاحب في هذه لي يا مصبح لخوض يا صاح يا صاح بلاتيس يا صاح بلاتيس لا تبات مهوم يا صاحبي لا تيئة يا صاحبي لا تيئة لا تبات مهموم الصاحب الصاحب مش بس بالفرح ويختفي عند الهموم يا صاح يا صاح يا علي أنا صاحب أنا صاحب وبعاهدك يا صاحبي أبد ما خون وبعاهدك يا صاحبي عبد ما خون الأيام الأيام الحلوي من سناها الأيام الحلوي من سناها وحبك للوطن زهر هالارض حنون وحبك للوطن زهر هالارض حنون يا صاح يا صاح بستنى يا صاح بستنى احنا عالدرب مشيين وما يرد وما يردنا غير الجدر ينموت يا صاح ينموت يا صاحبي ي يكون حليفنا النصر ي يكون حليفنا النصر يا صاحبي استنى يا صاحبي لا تباد مهوم نام يا صاحبي نام يا صاحبي احنا سيرين على الدرب لا تباد Ça va-toi صحبتك محفوظ عرس الشهاد يا بطال صحبتك محفوظ علي شمال يا بطال بللها الدمع علي شمال يا بطل إنا يبللها الدمع دلعو فيك يا Ali, Ala vuoto, ريحت هالجسد بالعلم ملفوف تبكي عليك الميجنة دمعت عليك القوف نشمي وعشتو هالوطن فارس شهم مهيوب القاه لو جار الزمن صاحب في كل دروب نشمي وعشتو هالوطن فارس شهم مهيوب مجار الزمن صاحب في كل دروب يا ميمتي لا تحسني سغروت للمحبوب جامعتك كل الرفال بسمك تغنقلو بسمك تغنقلو وسيع الميدان لا هل فتحاوي وسيع الميدان Kiitos يا معي لك صوماج يا مربلث وار على وعد ظل على عهد صنودم الأحرار يا جامع يا مربلث على وعد على عهد الأحرار يا شبيب يا قلبي دان يا هل فتحاوي وسيع الميدان دان بسمود الفرسان والنصر هل هل بسنود الفرسان فتوالك